ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صبرا أهل دماج صبرا أهل دماج صبرا على ما لقيتم وتعبتم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 منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين تركتم بحوثكم تركتم مسجدكم تركتم قريتكم تركتم مزارعكم تركتم تركتم أشياء كثيرة صبرا أهل دماج أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صبرا أهل دماغ. فإن ما لكم فهو تكثير للخطايا والذنوب فنحن نعتقد أنكم مؤمنون وأن الحوذيينكم صار اسمع يا حوذي يا من أنت في قاعة الحوار أو خارج قاعة الحوار أنت كافر والله لو مررت على قبرك لا عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا قلت لك يا كافر أنت في النار هذا علمنا رسول الله صبرا اهل دماج صبرا اهل دماج ما وقع لكم فهو تمحيص وابتلاء الاسلامن نحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 على ظلم الحوثي والسبداد وجرائمه ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع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 أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده وأن العبادة على نوعين فمنهم صابر لما لقي من متاعب ومشاق ومنهم من يجزع ويسخط فهذا لن يلقى إلا السيئات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف العبد المؤمن كيف حاله في السراء وحاله في الضراء حاله في الأفراح وحاله في الأحزان جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذا الصنف من الناس الذي إذا ابتلي صبر وبشر الصابرين له البشرى العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصبر فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأمر الله عز وجل نبيه بالصبر قال واصبر وما صبرك إلا بالله الصبر يحتاج إلى استمرار لا يكون الإنسان عجولا في أمره ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال فقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له فيحتاج منك الصبر تصبر فترة من الزمن على الابتلاء والامتحان والتمحيص والإنسان هذا حاله إما أنه يصبر وحتى لو وقع له ما وقع من المشاكل وإما أنه يسخط يسخط، وهذا كما قلنا ما له إلا السيئات إلا أن يغفر الله له ذنبه ومن صبر فقد أثنى الله عز وجل عليه فقال والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق وتقوى كل ذلك أنه صبر في البأساء والضراء، ما تزلزل ولا تضعضع ولا تقهقر، وإنما ثبت وكان رسوخه كرسوخ الجبال تماما. أنت لو صبرت، فإن الله سبحانه وتعالى يحبك، والله يكفيك من هذه الغسال، هذا هذه الصفة وهذا العطاء. قال الله تعالى والله يحب الصابرين أنت لو صبرت فالله يكون معك قال الله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين وقال والله مع الصابرين معي التأييد ونصر من الله أنت لو صبرت فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العطاء الحسن كما قال الله تعالى ولنجزيّن الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. لو صبرت يا عبد الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العطاء غير المعدود وغير المحسوب وغير المقتور وغير ذلك مما هو ينحصر في عدد معين وهو عطاء مفتوح. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولما عدد الله سبحانه وتعالى عدد أصحاب الأعمال الصالحة قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات في آخر الآية قال أعد الله لهم مغذرةً واجرا عظيما هذا كله بسبب صبرك الصبر يا عبد الله يجعلك تنتصر على خصمك والانتصار على الخصم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا في بعض الأحيان تبسمك في وجه خصمك من باب عدم الاكتراف بما يفعله يميته غيظا ونكدا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر تريدون النصر فاصبروا قال الله بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين والنبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن النصر معصر تريد النصر؟ اسبر هذا أمر لا بد منه والنصر لا يتأتى اليوم وغدا وبعد غد حتى ولو بعد حين انظروا إلى الابتلاء الذي ابتله به النبي عليه الصلاة والسلام صبر وصبر عليه الصلاة والسلام وفرج الله أمره ولهذا بعد هذا الامتحان وبع هذا الابتلاء فالله عز وجل يرفع من قدرك على صبرك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين واستدل بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقفون تريد أن تكون إماما تريد الرفعا فاصبر لأن هذا الأمر ما يأتي هكذا وإنما يأتي بالامتحان والابتلاء والتمحيص اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الناس أقبلوا عليه زرافات وحدانا؟ ماذا قبل ذلك؟ عمه يكذبهم. قوم يريدون أن يقتلوه. أخرجوا من بلده ضيقوا عليه. آذوا أصحابه بل قتلوا بعضهم. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورأ الناس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يدخلون في دين الله بعد ذلك أفواج جاءوا زرافات وحدان حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبايع الرجل بنفسه ولكن يبايع الرجل عن القبيلة لكثرتهم كثرة بعد ذلك كان المسلمون في كثرة في آخر الأمر لكن هل قرأت كيف أنه قوما رموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا قدمي عليه الصلاة والسلام هل قرأت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حز في نفسه وشق عليه إذ أخبره ورقب لنوفل أن قومه سيخرجون يخرجونه من بلده قالوا أومو قال نعم هل قرأت هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تظن يا عبد الله أن الإمامة في الدين وأن الرفعة والسؤدد يأتي اعتباطا لا بشيء يقدره الله عز وجل مع الأسباب أسباب يقدره الله عز وجل ويهيئه وتمحيص واختبار وتصفية كيف يكون العبد بهذه المرتبة العظيمة ما يكون إلا بهذا التمحيص والاختبار والامتحان، ولهذا لا لا لا لا. الذي يصبر، بير بير بير بير. فإن الله عز وجل جعل ذلك من عزم الأمر، كما قال الله عز وجل وأنا من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، عزم من العزيمة قوة شجاعة، هذا كل ما يتأتى إلا بالصبر، الصبر. العلماء عرفوا بتعارف عدعي أحسنها قالوا لغة الكف والحبس تكف نفسك عن شيء تحبس نفسك عن شيء فإنه يقال له صبرا حتى عند أن يعبر العلماء فيقولون أن فلانا قتل صبرا أي حبسا لأنه حبسا ولم يستطع أن يتحرك ولا أن يفعل شيئا وأما تعريفه اصطلاحا فأحسن تعريف قالوا ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله لأنك لو شكوت إلى الله أمرك لا ينافي صبرك الله سبحانه وتعالى قال عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شكا إلى الله الله قال عنه إنا وجدناه صابرا فترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله فلو شكوت إلى غير الله هذا نافى الصبر أما إذا كان من باب التوجع ليس من باب الشكوى فهذا لا باس به فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عائشة تقول ورأسه فما أنكر عليه هذا يشتك الإنسان أو يتوجع لكن يعقوب عليه السلام شك إلى الله إلى الله وحده وهذا هو الحق أن الإنسان يشكو بلواه إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فيكون البث والحزن هذه شكوى تكون إلى الله لا إلى غيره. وبالنسبة للمسلم إذا صبر فإنه سيصبر على أمور ثلاث الصبر على طاعة الله أنت الآن في كل يوم تصلي خمس صلوات هذا يعد صبر قد صبرت على هذه المشاقة وتذاب إلى المسجد وتعود ولك الأجر عند الله الصبر عن معصية الله. أنت شاب تتفجر شهوة تريد أن تقضي وضرك تريد أن تقضي شهوتك ولسيا الأعزب وتمسك نفسك عن هذا وتحبسها وتصبر هذا صبر. أنت يا عبد الله تبتلى بالبلاء العظيم ابتلاء بعد ابتلاء ترث من عملك أذيت مشاكل عائلية وصبرت على ذلك هذا صبر فالصبر ثلاثة صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله صبر على امتحان الله فالمؤمن يمتحن ويبتلى فأنا الله العظيم رب العرش الكريم أن يرين الحق حقا ويرين الباطل باطلا ويرين اجتنابا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالمسلم ابتلى ويبتليه الله سبحانه وتعالى بابتلاء لكن ربما يزداد لابتلاء ابتلاءً لو أنك ابتليت ووجدت من يشمت بك ويتشفى بك وربما يأتي بإشاعات كاذبة عليك وهذا والله يزيدك حزنا فوق حزنك الآن نقول كل العالم ما نقول العالم الإسلامي فحسب بل العالم الإسلامي وغير الإسلامي, وغير الإسلامي يتابع بشغف ما وقع في قرية دماج وتهجير خمسة عشر آل ألف نسمة من المسلمين من بلادهم أو قد استوطنوا فيها. أنت إذا ذهبت إلى أي بلد ربما تمكث سنوات ويعطونك الجنسية كان من قبل السعودية ربما تباع الجنسية في جدة تباع بيعا عند أن كانت حالتهم ربما أقل حالا من اليمن والآن ربما صعبوها لكن كان في أكثر البلدان إن مخذت فترة من الزمن عشر سنوات خمس سنوات سبع سنوات على حسب الدولة نفسها فيعطونك الجنسية ما بالك ببعض الطلبة في دار الحديث بدماج بعضهم له أكثر من ثلاثين سنة أكثر من ثلاثين سنة معه بيت معه مزرعة معه, معه سيارة وهو مشتغل أيضا بالعلم بقي هناك هم من أهل البلد صاروا من أهل البلد فأخرجوا جميعا خمسة عشر ألف نسمة أخرجوا جميعا وهذا والله حز في النفس أن مسلمين ولا أقول مسلمين بحسب هم مسلمون ودعاة إلى الله ولا أقول مسلمون ودعاة إلى الله فقط بل وفيهم علماء ممن تدور عليهم الفتوى ويستأمنون على الفتوى وجابوا البلاد الإسلامية وغير الإسلامية دعوة إلى الله ذهبوا إلى بلجيكا ذهبوا إلى أمريكا ذهبوا إلى تنزانيا ذهبوا إلى الهند ذهبوا إلى سريلانكا ذهبوا إلى أندونسيا فضلا عن البلاد العربية ويقيم أحدهم فترة من الزمن ويدرس الناس ويعلمهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أحزننا تماما عند أن علمنا أنه جاء الأمر بتهجيرهم إلى محافظة أخرى وهؤلاء وبعض أصحاب المحافظات استهولوه وربما رأوا أن هؤلاء عند أن يخرجوا. فنحن نقول لا لا نريده والمحافظة الأخرى تقول لا نريده وهكذا يظلون عالقين ما بين المحافظات والله بقاؤهم وخير خير لأهل اليمن فإن علماء جلاء من بلاد كثيرة قد تأسفوا على هذا الموقف أن بعض المحافظات وبعض الناس ربما تشفى بهم فنقول لهم صبرا أهل دماج صبرا على ما لقيتم وتعبتم صبرا أهل دماج فلا يضيعكم الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تركتم بحوثكم تركتم مسجدكم تركتم قريتكم تركتم مزارعكم تركتم سياراتكم تركتم أشياء كثيرة لا تظنوا أنهم أخذوا كل شيء عندهم لا وإنما أخذوا ما خف حمله وغلا ثمنه عندك سيارات كثيرة لكن لا تكفي هذا العدد لا تكفي هذا العدد تركوا لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه صبرا أهل دماج فالعاقبة لكم يقول الله تعالى والعاقبة للمتقين ويقول الله عز وجل والعاقبة للتقوى صبرا أهل دماج فإنما حدث لكم فهو تكفير للخطايا والذنوب يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطايا إلا كفر الله بها من خطايا صبرا أهل دماج فإن خروجكم بسلام هذا لطف الله بكم خرجوا سالمين خرجوا سالمين هذا الجمع الغفير من السيارات خرجوا لله والحمد والمنا نحن نشكر الله ولا نشكر أحد من الخلق نشكر الله عز وجل وإلا الحوثيون لا يتقيدون بأحد وخير دليل أن هناك اتفاقا أبرم على أن السلفيين يتركون مواقعهم وقد فعلوا طاعة للحاكم وأما الحوثيون ما تركوا مواقعهم ما زالوا إلى الآن في أماكرهم وما استطاع أحد أن يزععهم صبراً أهل دماج لا تحزنوا لا تستسلموا للحزن وإن كان جميعاً أحزننا هذا الأمر لكن لا تستسلموا للحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فنحن نعتقد أنكم مؤمنون وأن الحوثيين كفار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 نحن نعتقد أن هؤلاء كفره كفر ولذلك أحرقتهم فسموا آل السنة هم التكفيريون من هو التكفيري التكفير التكفير الذي يكفر الناس بالكبيرة اعطوني واحدا كفر حاكم اليمن من السلفيين. اعطوني واحدا كفر وزير الدفاع اعطوني واحدا من السلفيين كفر وزير الداخلية وغير هؤلاء وإنما والله كلما أتوا لهم بورقة قال الشيخ يحيى حفظ الله تعالى هاتوا سمعا وقع وقع عليها وأرسل إليهم إلى حاكم اليمن صبرا أهل دماج صبرا أهل دماج ما وقع لكم فوتمحيص وابتلاء والله تعالى قال ألف لامي ما حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صبرا أهل دماج فإن الله مطلع على ظلم الحوثي واستبداد وجرائمه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يواخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقرعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء والله مهما تجبر ما ما تجبر الحوثي له نهاية هذا ما نعتقده وهذا أمرنا بالله سبحانه وتعالى جاب الصحيحين من حديث أبي موسى عري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يُملي للظالم فإذا أخذوه لم يفلت ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن هي ظالمة إن أخذوه أليم شديد صبرا أهل دماج فإن الفرج قريب فإن الفرج قريب والله لو خرج من خرج من أهل المحافظات لا يريدونكم وأنتم مسالمون عشرات السنوات أكثر من في المسجد من الشباب قد ذاب حتى زيارة الناس مسالمون والله ما استعملوا السلاح إلا دفاعا عن أنفسهم وما استجروا أن يقتلوا مسلما من المسلمين فالله عز وجل يفرج عنكم يا أهل دماج الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص القوم الذي قبلنا حتى قال الله عز وجل حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم ناصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء الله عز وجل ينجي من نشاء من يشاء من عباده وكما قيل عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فينبغي علينا ينبغي علينا أن نستشعر حال إخواننا فنسأل الله أن يفرج عنهم وينفس كربتهم اللهم عليك بالحوثيين المعتدين اللهم عليك بالحوثيين الكفار اللهم عليك بهم يا رب العالمين والحمد لله